سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد وفهدى والذي أخرج المرعى فجعله قفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم يسرى. أذكر إن نفعت الذكرى سيددى الكوم يحشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أثلتها انفصلوا ولتوثرون الحياه الدنيا والاخر خير لكم والله انها خاصه في دوله صفي ارحيم الله